فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قَاكَ بهُم أَلَمْ تَعَلَمُوا أَنَّ أَبَكُم قَدَ أَخَذَا عَلَيكُم مَُثِقَم مِنَ اللَِّ وَمِنْ قَبلُ مَا فَرَتُم فِي يُوسُ فَفَلًَا أَبَرَحَ الأأَرض فَلَن أَبَ رَحَلأَضَّاحَة تَيَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ